Eh, eh, eh, latem راقدوا بلد النيده بنت ماري على طول هيصه طب لكل ده عمل عدوه تقضيها كده والشباب مركزه ما هيسه متمركزه على كل حته كده هسقط هدا تحت تحت الجامده تحت بتتصف تتلقط من شاب لشاب بتتنطط في القطر الهواء بيخبط مش عارفه ايه ولا الجمسات والبنط كرات ولا الاصل اخر طيحات من كتر ما شافوا من الفنانات بتتدلع بيت اول الحكاية لما تبطل من سن الخطر وتبص النفسها كلمة ما تعرفش ايه اللي حصل واحدة وعدة البنت شف البنت ان هي كي بريد تبطوعة ترقها تتفرج على حاجات اللي بمعد طبعا اول طلب بس ناحية مامي ايبليس مش هتفرق ولا جزء المهم يبقى وبعد كده امول بسفوط برفر والدلح يخرب بتقاب الشباب اللي سهلط هتوعلح مامي بابي نامو تفرج والسرع عالسي وبقى بني لو لقيت لا تمشي الخطوه الثانيه قلد نفس مروه الخط اصبر الخط اصبر مروه وهن ومنسي وهيدينا ودول الخط اصبر استنى الخطوه الثانيه قلد مروه ومنسي ودينا الوا وا بوت الوا وا لا مت عم قول ولا راس رايا زي راي قولي لي هتقول لي للصمحات كبات ايوه يا حلولي تعرفش ابدا عربيه في الصك بوعيشه لا تفكير بنات بقت بطي ده هو واضطهغله ليا بنتحينا في وهنا اتكلم بنات اجتماعيات كبرت من العرض يغلطونا بعد ما بهدلونا دوقونا امال هنعمل ايه انا نط طلعتونا على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 Szabaszka, mate, zobaczcie, nie, Szabaszka, mate, ten of